النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأحد التاسع من ربيع الثاني لسنة ألف وأربعمائة وأربعين للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. هلاك ستة عناصر وإصابة آخرين من الجيش الناجري المرتد في بحيرة تشاد. هلاك نقيب المحامين لدى البكك المرتدين في الرقة على يد جند الخلافة وعملية أخرى في الخير. هلك مصابون من المرتدين بينهم ضابط في ولاية العراق. البداية من ولاية غرب إفريقيا. هلاك ستة عناصر وإصابة آخرين من الجيش الناجري المرتد في بحيرة تشاد. بعد التوكل على الله تعالى. هاجم جنود الخلافة ثكنة للجيش النجيري المرتد في بلدة غودنباري في منطقة بحيرة تشاد أمس ما أدى لهلاك خمسة منهم وإصابة آخرين وإحراق دبابتين وآليتين واغتنام ثلاث آليات الربعية الدفع وأسلحة ودخائر متنوعة كما تم بفضله تعالى أمس في المنطقة ذاتها قرب بلدة غامبور استهداف عناصر من الجيش النجيري المرتد بنيران جنود الخلافة ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخرين والله الحمد على توفيقه ننتقل إلى ولاية الشام هلاك نقيب المحامين لدى البكك المرتدين في الرقة على يد جند الخلافة وعملية أخرى في الخير من الرقة بمعية الله وفضله استهدفت مفرزة أمنية بسلاح كاتم للصوت المرتد المدعو عبد الرحيم الشيخ وهو نقيب المحامين لدى البكك المرتدين في الرقة وذلك في حي ثكنه وسط مدينة الرقة أمس ما أدى لهلاكه ولله الحمد وفي الخير بتأييد من الله تعالى استهدف جنود خلافة بالأسلحة الرشاشة آلية تقل عناصر من البكك المرتدين في قرية سويدان أمس ما أدى لتدميرها وهلاك اثنين منهم ولله الحمد على تأييده وأخيرا إلى ولاية العراق هل مصابون من المرتدين بينهم ضابط في ولاية العراق من الأمبار. بتوفيق من الله تعالى تم أمس تفجير عبوةٍ ناسفةٍ على هامر للجيش الرافضي المرتد في منطقة الكيلو مئة وثلاثين الرمادي ما أدى لتدميرها ومقتل أربعة عناصر كانوا على متنها بينهم ضابط ولله الحمد والمنى وفي كركوك بحول الله وقوته تم أمس مداهمة منزل المرتد علي الخليل أحد عناصر استخبارات الحشد الرافضي المرتد وقتله بسلاح كاتم للصوت في قرية غريب بمنطقة العباسي ولله الفضل والمنه وإلى نينوى بفضل الله ومنه تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية لعناصر من الجيش الرافضي المرتد في حي الغفران بالجانب الأيسر من مدينة الموصل ما أدى لتدميرها وهلاك ثلاثة مرتدين كانوا على متنها ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين هلاك ستة عناصر وإصابة آخرين من الجيش النجيري المرتد في بحيرة تشاد هلاك نقيب المحامين لدى البكك المرتدين في الرقة على يد جند الخلافة وعملية أخرى في الخير هلكوا مصابون من المرتدين بينهم ضابط في ولاية العراق وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> نفتديها بالغوالي دولة الإسلام نوليها بأشلاء الرجال دولة الإسلام جئنا نفتديها بالغوال دولة الإسلام نوليها بأشلاء الرجال دولة الإسلام جئنا نفتديها بالغوال نفتديها With the